والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح الرب إن هم معصونٌ واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله ولا ده إلا خسارة ومكروا مكرًا كبرًا وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودًا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد عضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا, فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم وقال نوح الرب لا تذغ على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذغهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا